رَبّ السناواتِ والأَبّ وَما بَنَهَُا وَرَبُّ المشارق إ زَيًا السَّم أَُّيا بِذينةِ للكواكِبَ وَحِفظ مِن كلُ شَيْفَون م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 فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبَ بَلْ عَجِبَتَ وَيَذْخَرُونَ وَإِذَا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَتَّذْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا نفنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو الأولون চুদিউ স ইন্দি যযযযযো স ইদ হুম্যুব কুয় هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وَطِفُوهُمْ إِنَّهُمْ نَسْكُونَ